سماعون للكذب أبكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد إن الله يحب المقصطين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 وكتبنا عليهم فيها أما النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن, والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما اللهم فأولائك هم الظالمون